بسم الله الرحمن الرحيم يَا أَيُّهَا الْمُزَّمِّلِ كُمِ اللَّيْلَ إِلَّا قَلِيلًا نصفه أو انقص منه قليلا أو زِدَ عَلَيْهِ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْطِيلًا إِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا ان نَاشِئَةَ اللَّيْلِ هِيَ أَشَدُّ وَطْئًا وَأَقْوَامُ قِيلًا إِنَّ لَكَ فِي النَّهَارِ سُبْحًا طَوِيلًا وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَتَّخِذْهُ وَكِيلًا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 إن ربك يعلم أنك تقوم أجنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار علم أن لن تحصوه فتاب عليكم